بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي ألم تحلم ما أحل الله لك تبتغي من ضاعت أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله وَهُوَ وهو العليم الحكيم وإذا سرى النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما بِهِ به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عنه فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنَمَّ بَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إِن تتوبى إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تظَاهَرُوا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ عَاصِمُ رَبِّهِ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ ازواجا خيرا من كن مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وابكار يا ايها الذين امنوا ان اصقكم واهليكم نارا الناس والحجاره ناروا كودها الناس والحجارة عليها ملاك غلاض شداد لا يعصون الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون يَا كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا. إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمُ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ عَسَى رَبُّكُم أَن يُكَفِّرَ عَنكُم سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ نَبِيّ او الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ يَقُولُونَ رَبَّنَا آتِمْنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إنك على كل شيء قدير يَا أَيُّهَا النَّبِي أُجَاهِذِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ وَبِيسَ الْمَصِيرِ ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخالتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عندك بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ, وعمله ونجني من الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ومر يا مبنة إبراهيم التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين